بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرض. الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكن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 وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ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 لنا أَعْمالُ نَا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَنَناَا وَبَنَكُمْ اللهَّهُ يَجم بَنَناَا وَإلَهِ المَصين وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شديد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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 وَمِنْ آياته الجَوارِ فِي البَحرِكَ الألَام إ يشَأْ يُسكِلِب ب حَفَ يَظْن الْ النَّرَوكِدَ على ظَهْره إِ فِي ذَلِكَ ل آيات لِكُّ صَّرِ شَكُور أَوْ يُوبِقُهُ بِمَا كَسَبوا وَيَعفُ عن كَث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 والَّذينَ إذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيهُمْ يَن تَصِون وَجَزَ سَيئةٍ سَيئَةُم مِثلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجرُوه على اللَّ إِنهُ لَا يُحِبُّ الظالين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فِي في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم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 يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ